بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه معارج ومفاتح الصعود في حضرة الجمع والوجود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من نظم خادم الحضرتين سيد محمد المصطفى بوب اتجاني رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها سبحان من آوى اليتيم عند المجدان فتفرد بالعبودة للاته في حضره طمسه وعمائه سبحان من هدى عبده عن الضلال والهيمان وحجب حقيقته عمن عم سواه من وراء سبحات أنواره سبحان من أغنى العائله عن الفقدان فلم يزل قاسم الأنصاب من هبات ربه وعطائه سبحان من كسى عبده عن الأريان لما حلاه بخلع جميع صفاته وأسماعه سبحان من أطعم الجائع الظمان من لبن علمه الذاتي الذي لا ضد له فَتَضَلَّعَ من خَالِصِهِ حَتَّى خَرَجَ رِيُّ من بين بَيْنِ أَنَامِلِهِ وَأَصْفَارِهِ صلى الله عليه وآلِكَ يَا مَظْهَرَ اللَّهِ عَيْنَ كُلِّ صِفَاتٍ وَأَسَامِ الْإِلَهِ أَنْتَ رَجَائِهِ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَتُعُنْهُ بِهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كلها. فوجدت سرائد ذريته الموحدين لما دركوا من تحقق هذا العبد بهذه الاسماء الالهيه والصفات وشعرت جلود الخاشعين بسطوه جلالته في عوالم الأرض والسماوات ولانت قلوب العاشقين إلى ذكر سريره سره الشريف في كل الموجودات وتاقت همم العارفين إلى الصعود على ما تدلى تحته من تنزلات وإلى فتح من غلق في طي بشريته من كمالات وإلى وصف صفاء درته البيضاء التي ازدرت جميع الكمالات فنانت بفناء أدنى يواقيتها عروق أشداء قيم وذابت لحمد أحمديتها أنوف أقلامهم وضالت لمدح محمديتها قوافيهم وأبياتهم بعدما ذرفت لنور جمالها عبراتهم ودموعهم وما قدروا من حق قدر هذه الدرة الصفاء إلا ما جادت هي به من يواقيتها مع أنهم رضوان الله عليهم سباق ميدانها وطواف كعبتها وخدامها حتى قال قائلهم معترفا حين هاجت قريحة المحبة والمشاهدة في حضرة المحبوبية والكفاله بلسان النيابة والمرافة في قصيدة أولى سماها جواهر الحقائق الدقيقة في تجل ياقودة المتحققة صلى الله عليه وآله وسلم قال رضي الله عنه كيف يصف مدائحا لك قلبي وإله المداح في الأنحاء ولما هاجت القريحة كرة أخرى ولا زال تهيج على مدى الأنفاس عند ذب الفناء والانغماس أراد رضي الله عنه هنا في هذه القصيدة الطويلية النورانية المسمات معارج ومفاتيح الصعود في حضرة الجمع والوجود أن يبرز اوجها متعدده من تحقق هذه الدره البيضاء وصاحب السيادة العصماء بأسماء الله الحسنى التي هي لها كالروح للجسد وكالقطب للرحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فافتتحها رضي الله عنه بنشر صلاة النبوية مثلى عميقة المعنى دمع وغريبة المغزى مؤلفة على حروف الشطر الأول من عنوان القصيدة معينة باللون الأزرق ليكون ارتباط العنوان بها ارتباطا كليا نصا وروحا ثم مقدمة هائية في كونه صلى الله عليه وسلم أصل الإيجاد والإمداد عموما ثم فصول تائية مرتبة على الأسماء الحسنى التوقيفية فردا فردا كل اسم مستقل بفصله ثم خاتمة هائية وجعل مستحتامها صلاة النبفية الأخرى مؤلفة على حروف الشطر الثاني من العنوان على نمط وكل هذا على نمط مديحي في جانب النبي الاضحي صلى الله عليه وآله وسلم مع مراعاة عدم الاسهاب في عداد الأبيات لكي يسهل صعود القارئ المدبر بتدرج واشتياق إن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهمه السزادة في القول والعمل ويبلغه الغاية القصوى فيما نواه من أمل بجاه الحبيب المصطفى بين الأبد والأزل صلى الله عليه وآله وسلم فبين يديك ايها القارئ الكريم والحبيب الحميم نسلم سزادم المعارج ومفاتح المناهج للانحياش والصعود في حضرة الجمع والوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين معارج ومفاتح الصعود في حضرة الجمع والوجود الجزء الأول اللهم صل وسلم على معالي الكمالات الإلهية وعين الذات المطلقه المقدسه وأول التجلي العمائي رحمه الله العظمى وجامع المظاهر الالوهيه والإلهية اللهم صل وسلم على الواقف بين يديك في حوره الطمس وموجب بحر ذاتك المطلقه وفيض مجمع ضمانات هويتها لكليه الكل احمد المتفرد في حوره الهويه المطلقه وترجمان لسان القدم وحققت الحقائق والعجائب والغرائب في العالمين اللهم صل وسلم على إمام الأئمة السبعية النفسية والطفاية سريان الأسماء وصلات في الوجود وصاد الصمدانية وصراطك المستقيم وعطرة أنواعك الطفائية وأسرارك الرمانية وواب الكدوسية والوجود ودعامة الحضرات صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلاه لن تعرفنا بها اياه مقدمة أهلوا ببسم الله روم ابتدائه أهلوا ببسم الله روم ابتدائه مع الحمد والتسبيح ثم ثنائه صلاه وتسليم على العبد احمد صلاه وتسليم على العبد احمد تحقق بالذات وذا في عمائه مع الآل والصحب الكرام جميعهم مع الآل والصحب الكرام جميعهم ومن سلك نهجل هدى في اقتدائه نبي رسول عابد الله وحده نبي رسول عابد الله وحده بمحض تجل الذات في عين ولما أراد الله إيجاد خلقه ولما أراد الله إيجاد خلقه كساه بمحتاجه به من سمائه تجلى عليه بصفات جميعها تجلى عليه بصفات جميعها ومنه ابتداء الكون حتى انتهائه فهذا رسول الله لا شيء كائن فهنا رسول الله لا شيء كائن سوى ما بدا في حكمه من كساءه هو السر والنور المحيط وهيكله هو السر والنور المحيط وهيكله لأسمائه أفعاله نقرسم أسماء عوام خفية وأسمائه الحسنى وسر استوائه وسر سريرة وعين لذاته وسر سريرة وعين لذاته هو الألف المكتوب نقطة بائه هو العين والروح المدبر كالزنا هو العين والروح المدبر كالزنا وهاء الهويات هدى باهتدائه هو البرزخ الأسمى وعين الحياة أصل برزخ وعين الحياة أصل كل حقيقة وذا من عطائه وياقوتة الخيرات والنسبة التي الخيرات والنسبة التي اتى الكل من خلاقنا لارتقائه بل الحضرة العظمى ووال وجودنا بل الحضرة العظمى قد استوعب القدوس حق وفائه كيان العبادات ولوح معارف كيان العبادات ولوح معارف وبحر محامد لمن في فنائه وختم مختم وكتم مكتم وختم مختم وكتم مكتم كذا نجمة الآيات دهر بقائه ويا سين طاه القاف والنون إنه ويا سين طاه القاف والنون إنه هو المنتهى والكل كامل ورائه وفيه القوى السبع المفاني وما حوى وفيه القوى السبع المفاني وما حوى وادم فرع من بحور نجائه وكل صفات الرسل والانبياء ضم وكل صفات الرسل والانبياء ضم ملائكه الرحمن فيض صفائه ويشهده اهل الكمال الكرام بل ويشهد أهل الكمال الكرام بل على قدرهم لا قدره لعدلاه ومن بحره الأنوار والرحمة التي ومن بحره والرحمة التي حوت كل شيء من زور عتلائه واسراره في الخلق تسري بالقضاء وأسراره في الخلق تسري بالقضاء هو الكل والجنات قل من بهاره جميع الورى من الله ما لهم من الله ما لهم به وسقاهم رحمه من سنائه صلى الله عليك وعلى آلك وصحابتك أجمعين فصل في اسمه تعالى هو فهذا عبارة عن الغيب كله فهذا عبارة عن الغيب كله جميع الكمالات تجلل هويتي معاني كمالات وكل مراتب معاني كمالات وكل مراتب تضمنه في مظهر بالألهات كساه رسول الله في عينهائه كسامو رسول الله في أضاف إلهي روحه للهوية وقال توقروه قبل لا تسبحه قبل تسبحه بعد تعزروه في ضمن آية وقد قال أن يرضوه تحقيق سره وقد قال ايرضوه تحقيق سره فاثبت في التنزيل من غير مره فما خير الخلق في الباطن هو فمحتد خير الخلق في هو وكتمان شانه لدى الاحمديه اصلا في لفظ الجلاله وذا اعظم الاسماء سلطانها كذاك ذا اعظم الاسماء سلطانها كذاك كذا اعلى المعارف لدى اهل فكرتي هو الله في السماء والارض كلها هو الله في السماء والارض كلها ويجمع معنى لأسم ووصفه فكذات للأوصاف في سائر الأسام كذّى للأوصاف في سائر الأسام قل إن هو ظاهر الألوهية فمحتد نور الله والمصطفى الأمين محتد نور الله والمصطفى الأمين في ظاهر الأمور لفظ الجلالات هو البرزخ الكبرى على كل خطبة، هو البرزخ الكبيرة على كل خطبة، ونمر الدوائر على أصل نشأة، فهذا حبيب الله في غاية الكمال، هذا حبيب الله في غاية الكمال مع غاية الجمال. في خير بهجتي وذا مركز المعنى وعين الحقائق وذا مركز المعنى وعين الحقائق العلا حضرة القدوس مفتاح قربتي تحقق بالذات وأسمائه مع تحقق بالذات وأسمائه معا على أكمل الوجوه بالانفراد وحيد حميد أحمد الخلق منتقى وحيد حميد الخلق منتقى قدير قائم بالهوية فإن المحمد يتجزم بأنها فإن المحمد يتجزم بأنها أنها حوت كل شيء غيبها كالشهاده هو الروح والبحر المحيط بباتن هو الروح والبحر المحيط بباتني صفات والذات من غير مذية حقيقاته لا يدرك العقل ذره حقيقته لا يدرك العقل ذرة ولا دونها منها لإطلاق حضرته فما في قوى الأكوان دركا لجاهه, فما في قوى الأكوان دركاً لجاهه وما الشعل إلا حيرة بعد حينته وللأ وكان الله جل جلاله ولم لا وكان الله جل جلاله مظاهره حقا بأكمل صورتي صلى الله عليه وسلم فصل في تعالى الرحمن فكنه الوجود الساري في الخلق كلهم فكنه الوجود الساري في الخلق كلهم بحكم الوحيده التي في الكثيره خصوصية الرحمن لله وحده خصوصيه الرحمن لله وحده على العرش فاستولى به للشموله وك الله كن على الذات مطلقا وك الله على الذات مطلقا ولا على الوجود خص لوصفه وجود الخليفه النبي محمد وجود الخليفه النبي محمد على الخلق شامل بسريان الرحمه به علم الله البيان كرامة به علم الله البيان كرامة عبر الرسل رحمة الإله العظيم به أعطيت كل الحقائق حقها به أعطيت كل الحقائق حقها ظهورا بطونا ذا بكل العدالة اجل عباد الله فضلا وسددا اجل عباد الله فضلا وسددا واكمل خلق الله عين الاحاقه صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى الرحيم ومنه التجليات بالوصفة التي ومنه التجليات بالوصفة التي هي الرحمة المحض بلا كدر نقمتي فعيل لرحمة الفتائس مفاعيل فعيل الرحمات فذا اسم فاعل تحلى به خزينه الاحمديه وقد وصف الرحيم غيث الورابه وقد وصف الرحيم غيث لقد جاءكم كذاك في البراءه حريص عليكم سراج مبشر حريص عليكم سراج مبشر رسول الملاحم هدى ذو الشفاعه وستر المطهر لك يذبو مواهب وستر المطهرين جذبوا مواهب النداء الخلائق منار الفضيلة أبو المحسنين كعبة الحمد مرتقى أبو المحسنين كعبة الحمد مرتقى ومسترح القياس اهل أهل صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه في تعالى الملك, الملك. ولله ملك الكون بالقهر واحد ولله ملك الكون بالقهر واحد له الامر والإيجاد من غير نصرته له الأمر والإيجاد من غير نصرته تجلي الهنا باسماء فعله تجلي إلهنا بأسماء فعله جميعا بمظهر دليل العبارة مليك ومالك له الخلق كله ومالك له الخلق كله لذا هذه الأسماء في قيد رفضتي تحلى به النبي بل اختياره تحل به النبي بل اختياره كمال طوادع بوصف العهودة تجلى بملكه بأخذ موافق تجلى بملكه بأخذ موافق كأخذ له عهود أهل النبوة. سرير الملوك من فيوضات ملكه سرير الملوك من فيوضات ملكه كذا العرش والكرسي نار وجنه بشير النذير بصمه الحق مدهش بشير النذير الحق مدهش ذمام الورع بالحسن ولا بهور الخيار مجمع الفضل بهور الخيار مجمع الفضل ضيخم وخاء الخلود رأس لطف وهيبة صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى القدوس تنزه عن كل النقائص ذاتيا تنزه عن كل النقائص ذاتيا وهذا عبارة عن الأقدسية وسمى رسول الله ذا الإسم ربنا وسمى رسول الله ربنا كساه الكمال عن أقل نطق طهور مطهر وبيت مقدس طهور مطهر وبيت مقدس زكي وزمزم وأقدس كعبة هو المسجد الأعلى سرخ لي طص الورى عجيب العجائب وسر سريرتي صفوح عن الزلات والحج جهضم صفوح عن الزلات والحج جهضم ابو الانبياء حضره القدس قبلتي هو الابيض المكمل الستر برزخ هو الستر برزخ طراز واحشم وها هو صلى الله عليه وآله فصل في اسمه تعالى السلام تعالى الهنا عن النقص باسمه علا الهنا عن النقص باسمه سلام تنبه فمنه سلم الحقيقه ومن ذا سلامه لكل حقائق ومن ذا سلامه لكل حقائق الوجود باسرها من الحاق الكتي فمنعوا مراتب الوجود من الاختلاق مراتب الوجود من اختلاط بعض ببعضها تجلي سلامتي وما زال شافعي السلاما بمطلق وما زال شافعي بمطلق به المسخ قد جلا لاعلان بعثتي كذا الخسف فقل سلامه الكون فيضه كذل الخس فقل الكون فيضه وسر سلامه كذا كل نعمت جمعنا عن النار وحائد جمعنا عن النار والردى مجير ومفزع إمام الأئمة وأخشى لربه ومحجوب ذاته وأخشى لربه ومحجوب ذاته وفردوسنا وحضرة لكل بغيتي. صلى الله عليه وسلم. فصل في اسمه تعالى المؤمن. هو الله معطيا لكل الوجود ما هو الله معطيا لكل الوجود ما له من حقائق بأمن وحكمتي وذا في كمال منع الحاق الضماء وذا في كمال منع الحاق الضماء قضته ذواتها كفوز وشقوه ومن كان مؤمنا فمراته ربنا ومن كان مؤمنا فمراته ربلا وكل من الرضا بحكم الوراثة هو المجمع الذي حبا كل من والمجمع الذي حبا كل من نصيبا وخص البدر عين الحقيقه هو المؤمن المنير للمؤمنين في والمؤمن المنير للمؤمنين في سريرات قلبهم وذات وفعلتي أمان عوالم البديع جميعها أمان عوالم البديع جميعها شفاء لصدرنا وأمن برية دواء بإطلاق وكنز الامان عهد دواء بإطلاق وكنز الامان عن عهد أهل الحقائق على دفع فتنة ود الصدق معروف بحق مصمم ود الصدق معروف بحق مصمم أبو المؤمنين حضرة الأمنيتي صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى المهيمن تجل الطلاع للوجود بأسرها للوجود باسرها وتصريفه بالقهر في كل حالة هو الوصف الظهير للخلق كلهم هو الوصف فالظهير للخلق كلهم واسمى به محفوظنا للقضيه هو المنتهى بل مبلغ العلم والرضا والمنتهى بالمبلغ العلم والرضا ودستور كل الكون عرش العجيبتي له الفصل والتصريف سر الشؤون مص مظ... له الفصل والتصريف سر الشؤون مظهر الخير فضل الله روز المزيت وروح الدهور مجمع كل محور وروح الدهور مجمع كل محور كرامات نعمات شموس الأجل التي صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى العزيز هو الغالب الظهير والمانع عن هو الغالب الظهير والمانع عن الوصول عليه قط من أي وجهة فما في قوى الأفهام إدراك, إدراك ذاته ولا وصفه للعقل هذا لعزتي ولله عزة كذاك رسوله ولله عزة كذاك رسوله عزيز عليه كل ضيق وعننت له هيبة فاقت مداد شجاعة له هيبة فاقت مداد شجاعة مو لمن يتم جيش القيانة رياض جنان نشرة العز بهجة رياض نشرة العز المحبين قهرمان أهل الجلالة وعرض وعزه ملاذ مظفر وعرض وعزة ملاذ مظفر عميد وأسلم ظلال الأعزة صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى الجبار تجلي إلهي بقهر الوجود بل تجلي إلهي بقهر الوجود بل بإنفاذ أحكام كما في المشيئة أتا خاضعا حقا, حقا بكره وطوعة له الخلق طرا تحت جبر وقدرة وفوز سعيد مع هلاك الذي هلك وفوز سعيد مع هلاك الذي هلاك قضاء لذي الاصلاح جابر كثرتي لذا سمي المحمود جبار كسرنا لذا سمي المحمود لاصلاحه بالعلم بل والهدايه وقهر للذل عدوان سمعهلوه وقهر للذل عدوان سمعهلوه على الخلق جمعاء وشأن عظيمه وليس بجبارٍ على الخلق أيكما وليس بجبارٍ على الخلق أيكما نفَل الله عن جبارنا كل جرأة إمام لجبرئلة مدح الكروبين إمام لجبرئلة مدح الكروبين يا قوتة سادات سر الإغاثة بهيج لأملاك الكرام ومركز بهيج لأملاك الكرام ومركز لجبروت محياهم وستر العليتي لعالين منهم ثم رمز الكواكب لعالين منهم ثم رمز الكواكب العليات طهار الشؤون بعفة صلى الله, الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى المتكبر له كبرياء سم بمجد تعزز له كبرياء سم بمجد تعزز تعالى عن الاشراك في اي وصفه لذا ليس في الاكوان غير الهنا لذا ليس في الأكوان غير إلهنا. فأبدى منيري بالصفات العلية لذا كبرياء البدر طه محامد لذا محامد له ليس شأنه اهل الذميمه هو الخاشع الاسما وفخر وقاطع هو الخاشع الاسما وفخر وقاطع مهاك وكاظم لغيذ برافته وبقس المهيمن القدير ومرديا وبقس المهيمن القدير ومرديا لاعداء مولاه بكل الصراحه وجيش جنود الله في الخير وائل وجيش جنود الله في الخير وائل صديح والهيدر لأهل الغوايتي وقد كلا رسول الله في كل جانب وقد كلا رسول الله في كل جانب من درعة قدره وهم أهل خيرتي فأعظم بسيدي وحظي وأصوتي فأعظم بسيدي وحظي وأصوتي وحام مكيمياء كل الخليقة صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى الخالق هو المبرز الأعيان في العلم مطلقا هو المبرز الأعيان في العلم مطلقا إلى عالم العين بحس وصوره فقام بتعيين الوجود مميزا فقام بتعيين الوجود مميزا لهم بينهم بين العدوم بعنوته وكان كفيلي خالقا لاتصافه وكان كفيلي خالقا صافيه بعين اسم خلاقي وبالخالقية وإن كنت مبتغ دليلا فكان وان كنت مبتغ دليلا فكان ينبع الماء بين نصب عيني بوفرته هو الهيكل العرقا والكون كله هو الهيكل الأعظم فالكون كله وأجدال كل الخلق مقباس الله وسر الكيانات الحسان وفائق وسر الكيانات الحسان وفارق وشمس الحقيقات العلاض السكينة وروح كمال برزخ الكون الناشر وروح كمال برزخ الكون الناشر المواد معدات وعين العبادة وام ام النجابات النقيات ايمن وام النجابات النقيات ايمن وتاج لادم وفخر لبكتي صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى البالي الباري هو اسم الذي منه اختراع فأظهر هو اسم الذي منه اختراع فاظهرا الامور بالاستثناء بحسب الاراده فكان الحبيب المصطفى سيدا جلا فكان الحبيب المصطفى سيدا جلا بحق وقربان بوصف البراءة لإظهار جود بل وفضل وسؤدد لإظهار كحين الذي أتي فريداً بقصعة فألف منياف أتوق الأمدهم. فألفهم منيف أتوق امدهم طعاما فيختار العقول لكثرتي فلا قرو إضحاذ الكمال بمطلق فلا قرو الكمال بمطلق يد الله فيضان وأصل البرية طراز البرايا ثم اخشى لربهم طراز البرايا ثم أخشى لربهم وجذبوا خيور غيثنا بدء نشأتي صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى المصور هو المحسن, هو المحسن الهادي له الخلق فانتقى هو لهم مقتضى في ذاتهم خير هيئة كسا خير خلق الله ذا اسم إنه كسا خير خلق الله كما شاء مكسوا بأجمل صورتي وكانت صافاً كاملا خذ وكان اتصافا كاملا والدليل خذ متى قالت كانت كفي بعض غزوتي هو البدر للاقمار شمس الانام بل هو البدر للأقمار شمس صلاح البرايا جلب خير ونعمه وروح شؤون برزخ الكون صورة وروح شؤون برزخ الكون صورة التي التفت بأكمل وصفتي وحمد جميع الحامدين مطلسم وحمد جميع الحامدين مطلسم هو المدح منوار لكل حميدتي أفاضل وراء طر سقى من, من فياضه وجسم وراء فينا مثال من صلى مِثَالٌ صَلَّى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى الغفار وذا ساتر لقبح إثم العباد قل وذا ساتر لقبح إثم العباد قل بحسن الثواب غفره اسم وصفتي تجلى به في باطن في الأمور بل تجلى به في باطن في الامور بل بغير حلول مظهر الواحديه تجلب به المحي فمستغفرا لمن تجلب به المحي فمستغفرا لمن أتاه وذا شرط لإنفاذ توبته هو النجم موصوف بغفر وتوبة هو النجم موصوف بغفر وتوبة كما في حديث من عصاب بزوجتي ومن فيضه قد صار أبدالنا على ومن فيضه قد صار على مقام ذنوبا منهم فوق طاعة وهذا مقام نوع أدنا مقامهم وهذا مقام نوع أدنا مقامهم بجاه فضيل ذاتهم بالحقيقة. وهذا مقام نوع أدنى مقامهم وهذا مقام نوع أدنى مقامهم بجاه فضيل ذاتهم بالحقية فأعظم بريحان الأنام وغوثهم فأعظم بريحان الأنام وغوثهم عن الشر بالخيرات فيض السكينة هو الفائق النصار زجر الامين هو الفائق النصار زجر الحمد غفار لاهل الجنايه نقي وتيسير وستر العباد من نقي وتيسير وستر العباد من تحلى بمظهار الجمال وخيرته وسر لتخويل المحبين سيد و لتخويل المحبين سيد المطيعين مسؤول منا نبطر رحمتي صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى القهار هو الغالب الذي تلاشى وجود محدثات بأنوار الإله القديمة له القهر إطلاقا وهذا عبارة له القهر وهذا عبارة تجلي احادي ونفي الكثيرة فلما ابان المصطفى سيد الورى فلما المصطفى الورع تسمى بقهار بحكم النيابة ففاق البرايا فردهم بل بجمعهم فاق البرايا فردهم بل بجمعهم سنالانبيا صف دون دور الخليفه سنالانبيا صف دون نور الخليفه بقهر المصفى قد اتى الرعب للعدى. بقهر قد اتى الرعب للعدا ولو بينهم في الركب شهر المسيرة ذمام الورى نحو الاله جميعهم ذمام الورى نحو الاله جميعهم لدى المصطفى الفردي فردا بسلطته بلا قهرمان حضره الله سلم بلا قهرمان مان حضره الله سلم وحج ونبراس لاهل البرافه يد الله سيف الله ليث مخوف يد الله سيف الله ليث مخوف وفيض دهور فلك اهل الفخامه وبحر اكتمال اشجع الناس غالب وبحر اكتمال اشجع الناس غالب ملاذ لكل البرية صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى الوهاب له الوهب للأشياء ما شاء من قوى له الوهب للأشياء ما شاء من قوابل بمراد الله صرفا بحكمتي ولولا قوابل الأمور لما أتى ولولا قوابل الأمور لما أتى لهم رزقهم لعدم عين القضية ولما انجلا تحقيق ذي الجود قاسم ولما انجلا تحقيق ذي الجود قاسم بذل اسم لم يلفظ بلا عند حاجتي هو الهبة المهدات بالله أمبل هو الهبة المهدات بالله أمبل وأسخى من الرياح نافل لعسرة هبات الشؤون كلها قطرة لبحر هبات الشؤون كلها قطرة لبحار جلب مواهب وفيض لغزيرة له البرزخ العليا هدى عند خالقي له البرزخ العليا هدا عند خالقي ممد لكل الخلق حتى لذره صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى الرزاق اتى الخلق رزقهم بحسب قوابل أتى رزقهم بحسب قوابل من الإسم قبل الذي بحكم القضية وللروح رزقه وللقلب رزقه وللروح رزقه وللقلب رزقه وللجسم رزقه كذا كل نسمة وذا كله فياض خير العباد من وذا كله خير العباد من, من, من تحقق بالرزاق من كل وجهة به, به الغيث يستسقى السحاب بوجهه به الغيث يستسقي السحاب بوجه ومن ذاك رزق الخلق حتى البهيمة ولا غروة إذ هو المراد بعينه ولا غروة إذ هو المراد بعينه وكنز الكنوز مركز للهداية وميزان أنعم الكريم ومخلص وميزان أنعم كريم ومخلص وسر الوجود روز كل مزيتي رجاء الورى المؤيد المصطفى المنا رجاء الورى المؤيد المصطفى منا عماد وكعبة الحق حور المهمة وروح الكمال جنة الخلد أصل كل وروح الكمال جنة الخلد أصل كل يمن وخاتم الكرام العجلة صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى الفتاح فذا مانح الوجود خيرا ورحمه فذا مانح الوجود خيرا ورحمه وقد اخرج الاكوان من سجن ظلمته وايجاد خلقه وامدادهم نعم وايجاد خلقه وامدادهم نعم بفتح عليهم بنور وخيره وفتق لرتق الكون بالهندسات من لرتق الكون بالهندسات من له السبق والتقديم علم الضرورة هو الفاتح الأكوان والقاسم الذي هو الفاتح الأكوان والقاسم الذي فتوح الخيور منه مع كل منحه لقد جاء فاتحا كليل ارتقائه قد جاء فاتحا كليل ارتقائه لابواب كل عالم بالجليه وقد جاء في فتح لأعين وقد جاء فتح لاعين به كالقلوب قد اصيبت بغفلة كذا سابق الخيرات مع خاتم ونق كذا سابق الخيرات مع خاتم ونقطة القرب فاضل وروح العبادة أجل مجمع الخزائن ميم ملكنا أجل مجمع الخزائن ميم ملكنا كذا ملكوت الله باب الإجابة وَذُو الْفَتْحِ وَالْفُتُوحِ وَالنَّصْرِ أَحْمَدٌ وَذُو الْفَتْحِ وَالْفُتُوحِ وَالنَّصْرِ أَحْمَدٌ فَسَمَّاهُ فَتَّاحًا مُجَلِّسُ صَبَابَتِينَ صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى العليم فذل عارف الشؤون علما بمجمل فذل الشؤون علما بمجمل مع الكل بالتفصيل بالاوليه فعلم الإله, فعلم الاله قل تجليه مطلقا بادراكه اعيانا كل حقيقة ولا شك ان سيد الخلق عالم ولا شك أن سيد الخلق عالم كما في الحديث بالعلوم القديمه عليم بربه وقد كان خائفا عليم بربه وقد كان خائفا له لاتصافه باكمل خشية جميع فتوحات النبيين قطرة جميع فتوحات النبيين قطره من البحر جامعاً بعلم الإحاطة حبنطا ومفتاح القرآن مكمل حبنطا ومفتاح القرآن مكمل وروح أسام الله عين الشريعة وعين علوم الكائنات وغيرها وعين علوم الكائنات وغيرها وينبوع أنوار ودستور حكمتي وينبوع أنوار ودستور حكمتي بل الذكر والقران صاف الذلال مر بل الذكر والقرآن صاف الذلال مركز الفهم والاحسان سر الخلافة وعقل لأقلام الاله ولوحه وعقل لاقلام الاله ولوحه كتاب الذي يحوي علوم الكليه تجلى له العلوم قدما ولاحقا تجلى له العلوم قدما ولاحقا فلا شيء فائت له دون ثنيه هو الأصل والبدر المنير خزينه هو الأصل والبدر المنير خزينة الغيوب كذا الموصوف بالاكماليه امام لاهل الحب مشكاه سرهم لأهل الحب مشكات سرهم وكرس لأرباح البروق السطيعة وروح عبادات الكبار وديمة وروح عبادات الكرام وديمة لبحي وجبريل خديم لبهجة به كل أنواع المعارف أحكمت به كل أنواع المعارف أحكمت ف أخب به أعظم به من إفاضتي، صلى الله عليه وسلم. فصل في اسمه تعالى القابض. فلم يبق للاشياء اي ظهور ذا فلم يبق للاشياء أي ظهور لانقبض الاله الكل بالواحديه فصار اتحاد الخلق عند الهنا فصار اتحاد الخلق عند الهنا هو القابض الارواح عند اليماته وعند رسول الله قبض الأمور بل وعند رسول الله الأمور بل لود ورافه وحسن السياسه وقبض سنمار لبعض صحابه وقبض سنمار لبعض صحابه وذا حادث حقا بعيدا ظهيرتي به قامت الأرواح عند عوالم به قامت الأرواح عند عوالم لسر حباه الرب من قبل نشأت به القبض للأمراض كي حاز مذنب به القبض للأمراض كي حاز مذنب مع الشكر بالإسلام خير فضيلتي كذا حازوا كفر بسر هما منا كذا حاز ذو كفر بسر هما منابد القبض نقمتا لطول الغوايه به القبض للارزاق برا وحكمتا به القبض للارزاق برا وحكمتا هو الحضره الكل حوا كل حضره صلى الله عليه وسلم. فصل في اسمه تعالى الباسط به نشر ما قد كان في العلم فانجلا به نشر ما قد كان في العلم فانجلا على مقتضى الأسماء مع كل وصفة تجلى من الرحمن بسطا لنوره تجلى من الرحمن بسطا لنوره على الخلق اظهارا لاثار خلقه بنور رسول الله تم وجودنا بنور رسول الله تم وجودنا به البسط للارزاق في كل بجهه ممد البرايا روحه قاسم لذا ممد أبا القاسم اختص فأعظم بكنية وذو بسطة في العلم والجسم أكمل وذو بسطة في العلم والجسم أكمل له البسط في الأكوان موشور من نجد وروح الفيوضات التي عمت الورى وروح الفيوضات التي عمت الورى ممد لحضرات الكرام العصيمة به انفتاق الكائنات جميعها به انفتاق الكائنات جميعها فكان امتداد الكل من سر المنية جلي لدى اهل الرضا انه المنى جلي لدى أهل الرضا المنى وسر السماوات العلا والبسيطه صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى الخافض تجل من الرب العزيز بخفضه تجل من الرب العزيز بخفظه لمربوبه حتما بيانا لرتبتي هو الخفض وصف الاسم إنزال خلقه هو الخفض وصف الاسم إنزال خلقه على رتبة أدنى وهذه تجلت ولا شك أن البدرة بطش مكسر ولا شك أن البدرة بقش مكسر لأعداء مولانا بكون الخليفة إلى أسفل السفلى مع الخفض والردى إلى أسفل السفلى مع الخفض والردى هبوط لعاصي بناذل الوسيلة محبه أهل العشق شمس العقول بل أهل العشق شمس العقول بل جميع الوجود تحته دون ثنيتي به خفض أهل الشرك عند اطلاعه به خفض الشرك عند كاخماد نار الفرس حزن لساوته سرير الملوك اليوم جهرا تنكست سرير الملوك اليوم جهرا تنكسات كذا كعبة الله أنا خت وخرت ولم لا وكل الخلق بالله ربنا ولم لا وكل الخلق بالله ربنا فمن بحر أسرار العلى الزمزمية صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى الرافع له الرفع واستحقاقه الرفعدون خلق له الرفع واستحقاقه الرفع دون خلقه بان للوراء بسر وجهره رفيع لبعض رتبه دون غيرهم رفيع لبعض رتبه دون غيرهم له بعض رتبه على بعض رتبه كمال التحلي سيد الخلق رفعه you yeah. كمال التحلي سيد الخلق رفعه حباه مراتبا على تك النبوه سماء لأهل الرفع كرس لسرهم سماء لأهل الرفع كرس لسرهم وتاج وترياق لأهل المروءه واسم سماء للسرائر كلها واسم سماء للسرائر كلها كذا منتهى العرفان لب المكانة وسر مقامات رفيع لأهلها وسر مقامات رفيع لأهلها ومعراج أهل الله عين الزيادة طراز الورى والعرش قل تحت ظله طراز الورى والعرش قل تحت ظله وميزان كل الخير مقياس رفعتي رئيس المحققين فاق العقول بل رئيس المحققين فاق العقول بل الخيال بها دور زراع السيامة صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى المعز له العزة الكبرى ففي الخلق أظهرت له العزة الكبرى ففي الخلق أظهرت فتكسب عزات عن الذل جلتي. فلا بد في الأكوان عز ثناؤه فلا بد في الأكوان عز ثناؤه ظهور بنوع ينجلي بالمكانة كساه مقاع عند ذي العرش مدع كساه مقاع عند ذي العرش مدع ببي قوة ثم أمين بحرمة كما جاء في التكوير روح الجلال بل كما جاء في التكبير روح الجلال بل وروح الجمال كنز حب وخلتي أبو العز قطب المجد ذو الفخر والثناء العز قطب الفخر له المن والتوفيق دون مشقة وسيف الهدى والعز للوالدين الهدا للوالدين من أمد جميع الكائنات بخفيته مفيض زيادات مكين معزز مفيض زيادات مكين معزز وعين لعزات وروح لغبطات صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى المذلل إله له الاذلال حيث بطونه إله له حيث بطونه مع الكون في الاكوان حقا بثثرتي فصارت جميع الخلق من ذا ذليلة فصارت جميع الخلق من ذا ذليلة ظهور الكائنات اللذيذة ومن ذاك خاف البدر بالحق داعيا ومن ذاك خاف البدر بالحق داعيا ولا تكلني ربنا قدر طرفتي وان كان ذا التصريف في كل عالم وإن كان ذا التصريف في كل عالم مطاع امين في السماء العليه ولا غرو في الارضين بل سائر الورى ولا غرو في الأرضين بل سائر را له خاضع بالله من غير وقفتي فأكرم بمن جبريل والروح خادم فأكرم بمن جبريل والروح خادم له عين أفلات الإله المنيرة ذر الأنبياء والمرسلين وتاجهم ذر الأنبياء والمرسلين وتجهم إمام لذا الأقصى وفي كل حضرة ملاذ لكل البائسين مصارع ملاذ لكل البائسين مصارع لطاغ وخاضع وسر العبادتي. صلى الله عليه وسلم فصل في اسمه تعالى السميع. بسمع قديم يدرك الشأن كلها بسمع قديم يدرك الشأن كلها لنطق الكل من غير فرقة ولا شيء إلا في الدوام حقيقة ولا شيء إلا في الدوام حقيقة على الحمد والتسبيح في كل ساعة بسمع نبي الله قد كان سامعا بسمع نبي الله قد كان سامعا صريفا لأقلام القضى في الصحيفة وتسبيح أشجار ملائك وتسبيح أشجار صلاة ملائك وتسليم أحجار ونطقا لضبية فضيل واذن الخير روح البيان مع فضيل وأذن الخير روح البيان مع فصيح سميع للصلاة بجمعة وفي كل أيام عليم بذكرهم وفي كل أيام عليم بذكرهم وأمداحهم في كل آن وحالة عليك السلام يا رسول الله فصل في اسمه تعالى البصير فكالسمع في النفسية كان وصفه فك في النفسية كان وصفه هو المدرك الأشياء من حيث رتبتي وذل اسم في الاسراء اسم حبيبه وذل اسم في الإسراء اسم حبيبه كذاك الذي من قبل فتحا لسورة سميع بصير بل كما قال ربنا سميع بصير بل كما قال ربنا مع اللام للمعروف وصفا لقبلتي رآ من عجائب كذا من غرائب رآ من عجائب كذا من غرائب علت لب أهل السبق جلبا لحيرتي يرى ملكوت, الساميات بأسرها يرى ملكوت الساميات بأسرها وملك الأراضي بل بفصل وجملة رأى عالم الأرواح واللوح ثم ما رأى عالم الأرواح واللوح ثم ما جرى فيه من علم وحكم المشيئة كذل العرش والكرسي زد أمياءنا كذل العرش فصلى بهم في بيت أرض القيامة وفي ذلك المعراج نال من المنا وفي ذلك نال من بما لم ينل غير راى عين سدره فما فوقها جاز بالسدره التي فما فوقها إيذازه باستدارة التي هي المنتهى والمصطفى حال صحوتي فما زاغ عيناه عن الله ما طغى فما زاغ عيناه عن الله ما طغى بقلب وقالب إله البصيرة ومما رأى البشرى بحكم اتصافه ومما راى رأى البشرى بحكم اتصافه بدل الاسم أملاكا ونار الفضيعة رأى ذاك في المعراج ليلا سرابه به في ليلا سرابه ولكن رأى أيضا بذا في المدينة وجنات عدن والنعيم الذي حوات عدن الذي حوات وقد كاد أن يجنى بها بعض ثمرتي كذا القبر والمغمون موتا لغائب. كذا القبر والمضمونة موتا لغائب كذا قاصد من بعد في كل قرية رأى آية الكبرى وضم فوق كل ذا رأى آية الكبرى وضم فوق كل ذا رأى, كل ذا رأى الله رب الخلق في حال يقضت لقد شاهد الأسماء أيضا صفاته لقد شاهد الأسماء أيضا صفاته مع الذات والأفعال في ضمن رؤيتي له رؤية الله التي خصصت به له رؤية الله التي خصصت به له الذات والإطلاق سر المحبة صلى الله عليه وسلم انتهى الجزء الأول